تَأْتِي أَيَّامٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا تَحْرِمٌ مُّبِينٌ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 إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَرَحُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ هَلْ أَنذَرْتَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بَضْعًا مَّا يُحَاءُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ صَادِرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ معه مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ